ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولقد جئناهم بهذا القرآن وتأمل الكريم ولقد جئناهم بهذا القرآن كما قال تعالى بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بيها فربنا جل جلاله الذي أنعم على البشريه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 ومن التبيان ما بينه الله تعالى على رسال نبيه من السنة النبوية وهو هاد للمؤمنين إلى طريق الرشد والحق ورحمة بهم لما فيه من الدلالة على خيري الدنيا والآخرة وهنا أيها الاخوه تأتينا المقود التي قالها الليث الليث ابن سعد حينما قال ما الرحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن إذا فمن أراد رحمات الله تعالى فليستدر رحمة الله تعالى بقراءة القرآن واستماع القرآن وتدبر القرآن وتفهم معانيه والعمل بما فيه وبث علومه وخدمته نعم هل ينظرون إلا تأويله يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ شِدْعَ قد جاءت ربنا بالحق قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ما ينتظر الكفار؟ إلا وقوع ما أخبر بوقوعه من العذاب الأليم الذي يقول إليه أمرهم في الآخرة يوم يأتي ما أخبر به من ذلك وما أخبر به المؤمنون من التواب يقول الذين نسوا القرآن في الدنيا ولم يعملوا بما جاء فيه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 قد خسر هؤلاء الكافرون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم وغاب عنهم من كانوا يعبدونهم من دون الله فلم ينفعوهن إن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 الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين قل ان ربكم ايها الناس هو الله الذي خلق السماوات وخلق الارض على غير مثال سابق إذ معنى ذلك انه لم تكن سماء ولم تكن ارض وهذا هو الذي يسمى بالفطر كما قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض ثم على وارتفع سبحانه على العرش علوا يليق بجلاله لا ندرك كيفيته يذهب ظلام الليل بضياء النهار وضياء النهار بظلام الليل وكل منهما يطلب الآخر قلبا سريعا بحيث لا يتأخر عنه فإذا ذهب هذا دخل هذا وهذه آية الليل آية والنهار آية والمداومة بينهما آية وأخذ الليل من النهار آية وأخذ النهار من الليل آية وخلق سبحانه الشمس وخلق القمر وخلق النجوم مذللات مهيئات ألا لله وحده الخلق كله فمن خالق غيره وله الأمر وحده وعظم خيره وكثر إحسانه فهو المتصف بصفات الجلال والكمال رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ادعوا أيها المؤمنون ربكم بتذلل تام وتواضع خفية وسرا مخلصين في الدعاء غير مرائن ولا مشركين به سبحانه غيره في الدعاء انه لا يحب المتجاوزين لحدوده في الدعاء ومن أعظم التجاوز لحدوده في الدعاء دعاء غيره معه كما يفعل المشركون إذن على المسلم أن يتعلم آذاب الدعاء وأن يقرأ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعتدي في دعائه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ولا تفسدوا في الأرض بارتكاب المعاصي بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل وإعمارها بطاعته وحده وادعوا الله وحده مستشعرين الخوف من عقابه ومنتظرين حصول ثوابه إن رحمة الله قريب من المحسنين فكونوا منهم فربنا لما قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها معناه أن الإنسان إذا عصى الله في مكان كأنه قد عصى الله في الأرض اجمل وتأمل كيف ختمة الآية إن رحمة الله قريب من المحسنين فالمحسن الذي يراقب ربه فلا يعصي ربه خوفا منه والمحسن هو الذي يراقب ربه فيأتي بالفرائض كما أمر الله تعالى ومن تمتع بالإحسان بعبادة الله تعالى بمراقبته فهو من أمتع الناس بالنظر إلى الله تعالى يوم القيامة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 فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والله سبحانه هو الذي يرسل الرياح مبشرات بالمطر حتى إذا حملت الرياح السحابة المثقل بالماء سقنا السحابة إلى بلد مجدب فأنزلنا بالبلد الماء فأخرجنا, فأخرجنا بالماء من جميع أنواع الثمار مثل إخراج الثمر على تلك الصورة نخرج الموتى من قبورهم أحياء فعلنا ذلك رجاء أنكم أيها الناس تتذكرون قدرة الله وبديع صنعه وأنه قادر على إحياء الموتى إذا هذا من الآيات الكونية وعلى الانسان ان يتدبر ايات الله تعالى في كونه واذا كان الانسان ينظر في الصباح والمساء ويمر بكل ايه ولا يتعظ بها فليعلم انه على خطر فكما ان المؤمن يتدبر بايات القران يتدبر بايات الكون التي خلقها الله سبحانه وتعالى من فوائد الايات القران الكريم كتاب هداية فيه تفصيل ما تحتاج إليه البشرية رحمة من الله وهداية لمن أقبل عليه بقلب صادق خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة أرادها سبحانه ولو شاء لقال لها كن فكان يتعين على المؤمنين دعاء الله بكل خشوع وتضرع حتى يستجيب لهم بفضله الفساد في الأرض بكل صوره وأشكاله منهي عنه نسأل الله أن يدفع عنا وعنكم كل فساد وأن يرزقنا الخير والصلاح والفلاح إنه ولي ذلك والقادر عليه